هو الان مع تلاوه عطره للقارئ الشيخ عبد الله بن محمد المطرود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَهُ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ إِلَّا لَجُؤْ فِي طُغْيَانِهِمْ يعملون.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 وَهُوَ الذي أَ جَاءلَكُمُْ السَّم وََأَبصَارَ وَأَفدَ تَقلَليلََّ تَشْكرُون وَهُوَ الذي ذَرَأكُمْ فِي الأررضِ وَإِلَهِ تُحشَرون وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ رُوعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ طَالِبٍ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْ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 شون علی ملوئتی فتل میو شری کو میتوری میو عد فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ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 إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفنحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون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 قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ أُعِيدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالُوا خَسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُن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 فَتَخَذَلْتُمُ سَخْرِيًا حَتَّى أَنْسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ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 ریسم روح مین روح سور چون لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجندوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن بالله واليوم الاخر واللي اشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك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 شهادَةُ أحدَدم أأَغربَعُ شَهدات بالِلههِ إنهُ لَمِن الصادقين وَالْخَامِسَةُ أن لَنَّةَ اللهَّ عَلَيه إِ كََ مِنْ الكَذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لَمِنَ الكاذبين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 لولا إذ سمعتموه ضن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 117. سبحانك هذا بهتان عظيم 118. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ